من رانف صلاة سجدة لنا، يوم من الله صنعه في الصلاة سجدة لنا، و قد الصلاة، ربنا صلّاها الصلاة سجدها، جهنم صخرة، من كره أرسله من جنات الله صدق سجدة الله من واذا أراد السجدة تبدأ وسدد من أبدا ولا فارس، من الله تعالى، هو من بابي بابك بابي بابك بابك بابك بابك بابك بابك بابك بابك بابك بابك بابك بابك بابك بابك على الصنيع الصافي من الدواء ليدخل الصلاة الصدق على المثلاء على المصنيع الصدق على الودي بعض الشداد أن الأخ بالوجود وبعضه ذنبي على تلك الصديق وهو معنى وتجد على تجد في حالة بكران في حالة من أول خمدي لم ولا لأن له قال إنما تجعل الذين عند رب تلاعش من يسمى السمارات والأرض والأوضاء والكره وملا ربين والدين والأصال والمشيء من خلقه Ogarnij nas, bo What's right there? Right, yeah, I fight the heads of that ومن هذا المهموم على المهمومين في فيها لما بيانه ولا التحنين لن نمو لما في, في, فرايكم من من في الشورة. الشورة وقال محمد يزيني بعد الصرار لتحفظ السلام وهو السماع وقد فعل الامام ويقرأها الحديد مع سمعها من قالوا بينهم بعد شر الجوال هو محذور عن القراءه وما الجميع من يحب الخير مصلياً هو محذور عن وهو محذور ما محذور عن من لا في قالوا محذور عن وذلك اذا صار لا ما هو عن قراءه ما بال من لا بده من بخلاف الحاجه للقراءه هو ما على خلافه من عليه في ظاهره ان يوجد ما خالفه من قراءه نفس بعض الأشياء المفضلة، هذا هذا إنما لازم على في <تصفيق> بعض في بعض في في ان سمعها من ليس في الصلاه سجدها ويتحاق بالسبب من هو خلد بن خلد ويابن و السامع ويتحاق بالسبب والحجر لا و لا يعدوهم حتى من ليس في الصلاه بعد الصلاه في الصلاة. يامن يصلي من ليس في الصلاة دبرها بعد الصلاة ان الصلاة جيداً وان سجلوا الصلاة لم تكن لانها صارت ناقصة صارت ناقصة من كامل منها لا تقدمها الكامل ولا تفصل بصلاة لأنها لا تمنى في الصلاة إذا في الصلاة لا تمنى في الصلاة ويعيدينها لما ولا شهر عليهم ماذا لا شهر قال لأنهم تتبعوا تعمدونها في حالة الشهر وليس في حالة في الصلاة لتمنى في في في فيها فيها شخبة شخبة الصيد والتلاوة ولم نجدها في الصلاة الصغيرة لانها صلاتية وهي من الخارجية قرأ اية مع الصحيات سمى وهي اخوة منها وراءة اية خارج لذلك لا تتعدى بها ولو سلامة الصلاة انشاء رتع بها وانشاء شددها بمعنى خررات ام انت خرر وهو افضل ولو كلام هالصلاة انشاء ركاد نجال ركوعا او نجال شديدا ثم رفعا وعادل ركوعات نجل ما يكادروا ذلك عن اللي حديثة لان مطبوع في شديدة لأين عني اتبديها لا يأني كادر وتتأجب في من يعني بهذا ولولا ذكر في, في, في, في, ولو في المواد لا غير الله شهيد. ما في راسه في هو عن ولا تشتري بعدي. الله وتحليم الصلاة الشديد تسبب تحليما تحليما قدرات شديدة من من من هذا من المسر باب بالتراخ في لا باب بالتلاخل وعلى الانت من الاسم ان على لذلك ان يكون في شراء يتمكن ايما يتمكن من الواجبك من ثالثة ما في يتمكن يؤديها هذا هو التراخ المسوط لأ, لا تجيب على الفور الا في الصلاه إن لم الصلاة تجوا على الخلق، وأيضاً من ما يعني، يا هو الشيء، ما هو الشيء، ما هو الشيء، وما هو الشيء. ما كنت أنا كنت لا ما يعني سوف يتأكد للمنزل وداني من مقارفة ذلك الله ما من عن السنة عن في من هذا لا لا تقصر السنة وليس ماذا تعلم؟ فالتاليش يعني خلفه ولكن كل لا في هذه الحالة انه من يوم السنة هالسيود لا يوم السائد البر 3 بمعنى الله سيسد محبا وعمدد من الإسلام فتعليه من من يوم فسدق لأنها بأنه حركة كثيرة وتعليم هذا هو من يوم السنة فالأيلا نحن نعن نوت بهذا سنعها من في ليش في في في في الله عليه السلام و في أنا من من من الله عجز عن القيام و خاف جيادة الله يرجع مع عدد عدد عنه يقول او معنى مختلفا عنه على القيام ولا ولا ولو صلى بعد صلوات القادم عجزة قوة العجزة قبل السورة ولو شرع عميلي عميلي عميلي عميلي صلى عمين مقدر على مجرد سريده في الارض ولو مجرد عليك ولا أكثر من ذلك الله إذا عجز عن القيام العجز يكون العجز العجز يا قام شخص هذا ده كان على التقرير من حصة بأمن شديد حتى يصلي نظام القيام النعم، اما لو كان الشخص في النعمين مش معنوم ولا مشقتة فلا يزدهم في الصلاة، وهذا عن خاف حصة شديد صلي قاعدة أو بعيد، لأن عن أو مع مصلب، انه مصلب حرام، وقدماه نحو أو على جمدي الأعلى أو إذا هذا على كفتيك يكون أو مع مصلب حرام، وقدماه نحو على جمدي على بخليني بوقايم، فإن المستقبل بعيد، إن الله سبحانه على قدره، الله الله الحافظ، الله تعالى تنجل ونعم التثير من هذا السجود Дальше Мы I shouldn't have done it, I hope عليهم عليهمين عن دكوة والسدود على أو معطرة عائدا عليهم الله y seeing thatgiving القيام لعزوا دكوة, يعني دكوة, في دكوة, دكوة على السدود الذي يدمر القيام على القديم الدكوة على والفناء قائدي الدنيا من فضلها من فضل حالها قائدا فان عنده علم ان من تمامه على من الزمن فضاء يوم من ale jakby akcja لا زفر بعض من يذهب للمصرف في عندي بالقلب, بالقلب. بعض الفوائد I'm going to send the Bible so that Każdy kraj, każdy ثم قدر على كل واحد أن يحفظ هذه العادة والسلامة والجمال والأمان والنظافة هذه القاعدة من ثواب من ذوق مبادئه وعلىهم أيضا عبودية في صلواته على حبهم وتقربهم وقربهم وقربهم وقربهم in the وكلا مكام الناس من الجس لكنه يجب علي مرضي من خلق الحق من الشفقة أيضا من الجس لكنه ان هذا ما يهمنا هي جزء من من محمد بن حمدان جرشني وطلب الله منا مناه من بلده بالحبس وتجديد مرافق <تصفيق> المستشفيات ايضا ان شاء الله سننظم طار مرضى خاصه بالناقل على المخيم الجديد راتب من منشان سلام على أرواحكم وصحواتكم وجباتكم من أهل من أهل الله وعباد الله. من من قادر على كفوف من بين من قال: لما من من في أبصارنا بأذيتني، ما يسلق من من من لا أفكر بأني سأعيش في كياني، وأن أعيش في كياني كان في أول صديق، وهو من مكان، فقال لا يبي، لما فلا من جدالات ما أبغيه، قد في نهايه الاسبوع في الصداره عليه عليه الشيخ بدأ لما تنسل ونسل القاعد يجال على الاخر على الهيئة في يجب على الارض فلو. فلو. فلو. فلو على الاسفر يضعهم هذه على الرئيسه اللي في <تصفيق> اللي بيننا ما عنديش مشهوره